Inna alhamdulillah, na'hmaduhu wa nasa'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyat a'amalina Ma yadihillahu falamudillelah wa man yudzil falamudillelah wa man yudzil falamudillelah Wa ashhadu la ilaha illallah wa ahdahu la shariqa la Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Amma ba'd fa inna asdakal hadithi kalamullah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 فكيف يكون جوابكم ماذا تقولون الكثير منا لا يستطيع الإجابة على سؤال كهذا لأنه لا يعرف الإجابة عليه وكما قيل فاقد الشيء لا يعطيه فكيف إذن يستطيع الواحد منا أن يدعو إلى دين الله عز وجل وهو يجهل محاسن الاسلام كيف نستطيع نحن ان نقنع الاخرين بعظمه هذا الدين ونحن لا ندري في اي شيء تتجلى هذه العظمه سؤال وجيه كيف نقنع الاخرين بهذا الدين وبمحاسن هذا الدين عباد الله لا شك أن الإسلام هو دين القيمة الذي فيه صلاح العباد وفيه صلاح البلاد لا شك في هذه المسألة وينبغي لكل مسلم أن يعتقد هذا الأمر وأن يفتخر بهذا الدين لأنه أعظم المنن التي من الله عز وجل بها علينا وفيه كل ما يحتاجه العبد من أمور دينه ودنياه ومن أبرز ما جاء به هذا الدين من أبرز الأمور التي جاء بها هذا الدين تعريف بالإله سبحانه وتعالى فوضح لنا دين الإسلام من هو الله بخلاف المعتقدات الأخرى فأخبرنا أيها الأحبة أن الله عز وجل هو الأحد أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وأخبرنا أن الله عز وجل هو الصمد الذي لا يفتقر إلى غيره والكل يفتقر إليه الكل يحتاجه وهو لا يحتاج إلى أحد لم يلد ولم يولد فلا ينسب إليه الولد ولا ينسب إليه الوالد ولا تنسب إليه الصاحبة وهكذا ولم يكن له كفوا أحد أي لا مثيلة ولا نظيرة ولا شبيهة ولا شريك له سبحانه وتعالى في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته فكانت أيها الأحبة عبادتنا لله عز وجل عن علم وبصيره وبالتالي ترفعنا عن عبادة الأوثان وعبادة الأصنام وعبادة الأبقار وعبادة الفئران خرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد تحررنا من قيود الذل والمهان وتعلقت قلوبنا برب البرية سبحانه وتعالى هذه المسألة أيها الأحبة من أبرز محاسن الإسلام ومن محاسن الإسلام أيضا أنه كشف لنا عن سر وجودنا في هذه الدنيا فقال الحق سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال الحق سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فأخبرنا الله عز وجل لماذا نحن وجدنا على سطح هذه الأرض أيها الأحبة وبالتالي فرضت علينا خمس صلوات خمس صلوات لنكون على اتصال دائم بالله عز وجل في جميع أوقات اليوم هذا بخلاف الأمم الأخرى التي لا زالت في حيرة من أمرها لا تعرف لماذا هي موجودة على وجه الأرض وأخرى وإن كانت قد أطلعت على هذه الغاية على هذا الغرض إلا أنها عبدت ربها عن جهل وضلال نعم عن جهل وضلال بينما المسلم أرشده الإسلام إلى العبادة الصحيحة وذلك من خلال تعليمات مباشرة من كتاب الله عز وجل والسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس تبعا لما يمليه البشر لما يكتبه البشر كما هو حال كثير من الأمم الأخرى المنحرفة عبادتهم أيها الأحبة صنعوها بأيديهم أما عبادتنا فهي وحي إلهي وهذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا ومن خصائص هذا الدين بساطته ايها الاحبه بساطته ووضوحه مما يجعله سهلا للفهم والاستيعاب من قبل الناس جميعا الكل يفهمه بغض النظر عن مستوياتهم العلميه والاجتماعيه والعقليه ومما يشهد لهذه المساله ان الاعرابي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 اسهل ما يكون يقوم على ركائز يقوم على دعائم يعرفها الصغير والكبير يقوم على اركان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ويقوم على اركان الايمان ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره نعمه اخرى من نعم الله عز وجل علينا ومن خصائص هذا الدين من محاسن هذا الدين انه يوجب الايمان بجميع الانبياء والرسل فقال الحق سبحانه وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فاليهود على سبيل المثال آمنوا بموسى عليه السلام ولكنهم رفضوا عيسى عليه السلام ومن جاء بعده من الأنبياء والنصارى النصارى آمنوا بعيسى عليه السلام ولكنهم كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وكفر بأحد الأنبياء هو كفر بجميع الأنبياء كفر بأحد الأنبياء هو كفر بجميع الأنبياء بدليل قوله سبحانه وتعالى وكذبت قوم نوح المرسلين مع أن نوح هو أول المرسلين ولكن بتكذيبهم لنوح Kذبوا الانبياء جميعا, الذين جاؤوا من بعده. Voor de jongeren van de bil je kunt zeggen, je kunt il je bidun tafrik je il zeggen, je kunt zeggen, je kunt zeggen, je kunt zeggen, je kunt zeggen, je kunt zeggen, أنه اعتنى بسير الأنبياء ونقاها من العيوب والذنوب التي نسبت إليهم من قبل الآخرين فزعمت اليهود والنصارى أن عددا من الأنبياء وقعوا في الشرك ووقعوا في الزنا وغير ذلك من المحرمات فجاء الإسلام وبرأهم من هذه التهم ورد على هذه الأباطيل وقال الحق سبحانه وتعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار هذا كلام الله عز وجل عن أنبيائه وأوجب علينا احترامهم وتوقيرهم وحرم علينا النيل من أعراضهم والتقليل من شأنهم وجعلهم لنا أسوة وقدوة Maak u lukawli heda was saffer u lach li walakum. Bismillah, was salah tu was salah, mela rasulillah, mela earlihi, was sahbihi, women walah. Women mahassini heda din, għanna hu tara kaba bat toubat i meftu, għanna maġami in nas. Biħgħad din nadarri għanid dunu billa tirte kabuha. Fakkale l-ħakkusubhana huw ta' għala. ويا لها من آية عظيمة يقول الحق سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بالذنوب بارتكاب المعاصي بارتكاب الفواحش الزنا والميسر والخمر والربا إلى آخره يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذه نعمة أخرى من الله عز وجل بها علينا ومن محاسن هذا الدين أنه أخرج البشر من ظلمات الشرك والوثنية وعبادة الأصنام إلى نور التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة ومن محاسن هذا الدين أيها الأحبة أنه ساوى بين عباد الله بغض النظر عن ألوانهم وأجسامهم وأصلهم ومناصبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مرددها اكررها مره اخرى ايها الاحبه ان الله لا ينظر الى اجسامكم وصوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم هذه مننه اخرى من الله بها علينا ومن محاسن هذا الدين ان الله عز وجل ساوى بين الرجل والمراه في الجزاء والثواب فقال الحق سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا فالإسلام أيها الأحبة من تمام نعمة الله علينا نعمة عظمى لا يعرف قدرها إلا المؤمن الحقيقي الذي عرف ربه سبحانه وتعالى ومحاسن الإسلام لا تعد ولا تحصى وبالتالي لا نستطيع لا يمكننا حصرها في خطبة أو اثنين أو ثلاثة ولكن المهم أن نستشعر هذه النعمة المهم أن نعرف قدرها المهم أن نستشعر هذه المحاسن الإسلامية وأن نشكر الله عز وجل على هذه المنن وأن نبلغها إلى الآخرين حتى يعرف قدر هذا الدين فنسأل الله عز وجل نسأله سبحانه وتعالى بكل اسم هو له علمه سبحانه وتعالى أو أنزله في كتابه أو علمه احدا من خلقه او استاثر به في علم الغيب عنده ان يجعل القران ربيع قلوبنا اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم احينا على الاسلام وامتنا على الاسلام وابعثنا على الاسلام اللهم لا تدع لاحد منا في هذا المقام الكريم ذنبا الا غفرته ولا همما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا الا شفيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا ميتاً إلا رحمته ولا طائعاً إلا سددته ولا عاصياً إلا هديته ولا حاجته هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً ولا تجعل فينا شقياً ولا محروماً اللهم اهدنا واهد بنا nabben ballimani tada Allah Allah en wat de Muslimen de jia en onsor de Muslimen de meest de gaven mekan en acht de aan de de de